والنازعة نضّاع، والناشطة نشّاع، والسبحة سبّاع، والسارقة سارّاع، المدبرات أمّاع، يوم ترجف الراضفة، تتبع الراضفة، قلوبه يوم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظر من نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو الأداك حديث موسى إذ بالواد المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن إلى ربك الآية الكبرى فكذب وعصرا ثم أدبى يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة قبل قولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد طلقا أم السماء وقع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها والجبال متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء ما يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه